بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بلعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ااذى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 والمتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 111. وقفيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 113. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد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 111. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب 112. أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ ومن الليل فسبحه وأذبار السجود 113. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب 114. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج